ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تدعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد في هذه الحلقة الرابعة والستون من حلقات أحكام من القرآن الكريم وقال سبق الكلام على شيء من فوائد حت... من فائد قوله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرادة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعرة للمتقين وكنا في الحلقة السابقة وقفنا عند قوله تعالى فقلنا لهم كونوا قرادة خاسئين وبينا أن قول الله عز وجل ينقسم إلى قسمين قول كوني وقول شرعي وذكرنا الفرق بينهما بأن القول الكوني لا بد فيه من وقوع المقول وأن القول الشرعي قد يقع المقول وقد لا يقع وضربنا لذلك مثلا مكمل الكلام على فوائد هاتين الآيتين كريمتين فنقول من فوائدهما بيان قدرة الله عز وجل حيث قلب هؤلاء البشر من الإنسانية إلى الحيوانية الدهنية. تقوله يكون قردة خاسئين فكانوا قردة. ويبقى سؤال يطرح نفسه وهو هل هذه القردة الموجودة الآن؟ من نسل بني إسرائيل أو هم جنس من المخلوقات مفرد وجوابنا على هذا أن نقول هذه القردة الموجودة الآن جنس منفرد من مخلوقات الله عز وجل مستقل بنفسه أما الذين قلوا بقردة من بني إسرائيل فإنه ليس لهم نسل بل ماتوا هلكوا وبادوا كما قرر, ذلك أهل العلم. كما قرر ذلك أهل العلم وذلك أن بني آدم من آدم وآدم خلقه الله تعالى من تراب ثم قال له كن فيكون قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ومن ثوائد هاتين دعايتين من زعم أن البشر أصله قرده ثم <تصفيق> تطور حتى كان بشرا لأن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان قردا حينما أراد أن يعاقبه لمخالفة أمره وقد جاءت العلاف والأحاديث الصحيحة الصريحة على أن آدم خلق من تراب وأجمع على ذلك المسلمون ولم يختلف فيه اثنان منهم فمن اعتقد أن أصلب لآدم قرده فإنه مكذب الكتاب والسنة وأجمع المسلمين فإن قاله عن جهل لكونه عاش في بيئة لا تعلم من سوى ذلك فإنه يعلم فإن أصر على ما كم عليه صار كافرا وإن لم يقوله عن جهل بأن كان عائشا في بلاد المسلمين الذين يقرؤون كتاب الله وصنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا بمجرد قوله إن بني آدم أصله من قرده لأن هذا تكذيب صريح لما علم بالضرورة من دين الإسلام ومن فوائد هذه الآيات الكريمة ومن هاتين ومن فوائدها هاتين الآيتين الكريمتين أن مرام المرتبة وغير استحقاق لها فإنه يعاقب بنقي قصده لأن هؤلاء الذين اعتدوا واستقبروا وتعالى عقبوا بنقيب قصده عقبوا بأن حمروا إلى قرده خاسئة ليله وهكذا كل من أراد علوا في الأرض أو فسادا فإن الله سبحانه وتعالى لا يصلح عمله بل يحطه ويمزله قال الله تعالى <تصفيق> إن الله لا يصلح عمله ومن توضع الله رفعه ومن تعالى على الله وضعه ولهذا كان الإنسان كلما توضع للحق وللخلق ازاد رفعة عند الله وعند الخلق أيضا ومن فائد هاتين آيتين وكلمتين إثبات العقوبة وأن العقوبة لا بد أن يكون لها تأثير بقوله تعالى فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها ووجه ذلك أن كل من على حال هؤلاء فلا بد أن ينقل أن ينتنع أما كان عليه من الإثم والعدوان سواء كان ذلك بترفي واجب او انتهى في محرم وعلم ان الجعل الذي اضافه الله النفس ينقسم الى قسمين قسم كوني وقسم شرعي فمن الكون قوله تعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا ومن الشرع قوله تعالى ما جعل الله من دحيرة ولا صائدة ولا وصيلة أي ما شرع هذه الأشياء ومن فوائد هاتين الآوتين كلمتين أن الموعظة إنما ينتفع بها المتقون بقوله تعالى ومن ومنوعظة للمتقي فمن ليس بمتقي فإنه لا ينتفع بموعظة وكل كان إنسان أتقل لله كان أوعى للموعظة وأكثر انتفاعا بها وشاهد هذا ظاهر في المحسوس فإنك تجد الرجل المتمادي في المعاصي الملهمك فيها لا ينتفع بالموعظة والإرشاد وتجد رجلا مستقيم المتقي إذا وعظ انتفأ فإن كان في اتجاهه إلى محرم عدل عنه وإن كان تهاونا في مأمور اتجه إلى فعله واستبق إليه ومن فوائد هاتين آياتين الكلمتين أن للتقوى فوائد منها النوعظة أي للتعاب بما يحصل من الآيات آيات الله الثانية وآيات الله الشرعية ولبتقوا فوائد كثيرة بكرها الله تعالى في كتابه العظيم منها أنها سبب لتيسير الأمور كما قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره مستح ومنها أنها سبب لتفريج الكروبات كما قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا يرزقه من حيث لا يحتسب ومنها أنها سبب للهداية من والنور. كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتق الله يجعل لكم فرقاً وكفء أنكم سيئاتكم لا غفلكم الله بالفضل العظيم. فإذا كانت التقوى بهذه المثابة كان لزاما على العاقل أن يلتزم التقوى حتى يحصل له هذه الفوائد. العظيمة التي اتبت عليها وإلى هنا ينتهي ما أردنا من الكلام على هاتين العاوتين الكلمتين ولقد علمتم لن يعتدميكم في السبت فقلنا لهم كونوا طلبة خاصئين فجعلناها مكال لما بين يديها وما خلفها ومعوظة للمتقين أسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا لما علمنا وما سمعنا وأنهب لمنه رحمة إما هو الوخاب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.